يا قلب عصم دموعها هلك هل... تسكب يا وتتحدر على لا جاني خبر غير عليا حالي وامسيت طوال الليل لفيه احزاني كم طال الليل, الليل ور ترفض ولا غفا على على عيني أجلس وأتمدد أنا واتكلم مثل الذي بسم بمن طارات سبدي عليك يا محمد وجد الخبر كدر علي غذاني وكيفي ما بحزن وما من بعد ما استشهد كبير اخواني شوكن لنظرا يا بو مثلنا شوقي تشق الراء سيات المتان شوقي لجلساتك وتاكل فصاحه شوقي لذاك العلم ميهو المعالي يا ابو عصم دموعي هل تسكب وتتحدر على الاجفان جاني خبر غير علي حالي ومشتي طول الليل لفي لحزاني من بعد فرق كل شي راح طعم حتى فؤادي في أمو ما يعاني طيفك يراودني على كل لحظة والله بعدك كم قهرني ظناني يا انتي وجعبات مزن وصالح حرابي من اجل ذي والله ضحى متوكل يا ربي اجمعنا بهم في القيامه وفي الجنان العلى يا تزيان ما عنا بها شي المكرم صلى الله عليه الله في كل عيني